أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض خادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض خادر على أن يخلق مثله وجعل لهم أجلا لا غيب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا لا غيب فيه